الرابع من أحاديث كتاب أو باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام، وهو حديث جندب بن أبي سفيان أو ابن سفيان رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ عليه رحمة الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال. شهدت الأضافي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبحا فليذبح على اسم الله متفق عليه هذا الحديث تابع لما سبق من أحاديث هذا الباب متعلق بحكم من أحكام الأضحية والأضحية من نوع العبادات المؤقتة بمعنى أن من العبادات عبادات مؤقتة بوقت وهي غالب العبادات فالصلاة مثلا عبادة مؤقتة والله جل وعلا وصفها بذلك كتابا موقوثا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوثا لا بد أن تؤدى في أوقاتها والله جل وعلا لا يقبل صلاة الليل بالنهار ولا يقبل صلاة نهار بليل وأوقات الصلاة معلومة كل وقت كل صلاة من الصلوات الخمس إلا ولها وقتها وقت بداية أو وقت دخول الوقت و وقت نهاية وقت خروجه، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، وكذلك الأضحية، وكذلك الأضحية مؤقتة بوقت يعني لها وقت بداية لا تجزئ ولا تجوز قبله. ومن ذبح قبله ذبحه هذا لا يكون عبادة لله جل وعلا ولا يكون أضحية بل هو شاة لحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وشاة اللحم هذا هذا من نوع الذبائح لما قسمنا الذبائح إلى ذبائح مباحة وذبائح قربة يذبحها المرء قربة لله جل وعلا كالأضحية والهدي وما يذبح عند النسيكة العقيقة هذه كلها ذبح عبادة لله جل وعلا وهذه التي تدخل تحت قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين النسك هو هذا الذي يذبح طاعة لله عز وجل ما كان من الهدي أو ما كان من الأضاحي جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله يعني شهد عيد الأضحى كان حاضراً مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لما أدركهم هذا العيد شاهداً مع رسول الله أي حاضراً ثم قال فلما قضى صلاته بالناس فلما قضى صلاته بالناس أي انتهى من الصلاة صلاة العيد والمقصود بالصلاة صلاة العيد وبعد ما أنهى خطبته خطبة العيد وكان منصرفا مع أصحابه رأى, رأى غنماً زبحت وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما كانوا يذبحون أضافيهم خارج بيوتهم خارج بيوتهم بحيث أنها ترى كما هو الحال عندنا في الكثير من المناطق وهذا من إظهار شعائر الله تبارك وتعالى كما أن الهدي في الحج يظهر كذلك في ميناء أو في مكة الناس كلهم يقربون إلى الله تبارك وتعالى هديهم ويظهر هذا للناس فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الغنم قد ذبحت علم أنها ذبحت قبل الانتهاء من الصلاة قد يكون الذابع لها قد ذبحها إما قبل الصلاة وإما أثناء الصلاة أثناء الصلاة هذا مستبعد لأنه تخلف عن صلاة العيد لأنه تخلف عن صلاة العيد وما علم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتخلفون عن مثل هذه الصلاة فدل هذا أنهم ذبحوا قبل قبل الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ذبائح غير مجزأة، فقال من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها، بمعنى أن وهذا الغالب أن من فعل ذلك جهلا منه. من فعل ذلك جهلا منه ليس قصدا في المخالفة دل هذا أن الجاهل في مثل هذا لا يعذر بجهله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يذبحوا مكان هاشة أخرى ولو كان يعذر بجهله لا نبههم لوقتها مستقبلاً أي إذا ضحيتم فيما تستقبلون من أعيادكم فليكن أول وقت أضحيتكم, أضحيتكم بعد الصلاة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يذبحوا غيرها أي أنها غير مجزئة من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبحا يعني شاد مكانها والشاد التي في وقتها هي التي يتقرب بها العبد إلى ربه أما الأولى لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام برميها أو أنها غير جائزة في أكلها أو في بيعها يجوز للإنسان أن يتصرف فيها تصرفه بالمباح من ثبائثه له أن يبيعها بخلاف الأضحية يجوز بيعها له أن يبيعها وله أن يأكل منها وله أن يتصدق بها يعني يفعل فيها ما شاء أو بها ما شاء مما أباح الله جل وعلا له فليس معنى أنها غير مجزئة أنها محرم حكمها حكم الميتة بل يذبح مكانها شاة يتعبد بها ربه تبارك وتعالى بأنه ما ذبح هذه الشاة في وقتها ما ذبحها في وقتها ثم قال ولم ومن لم يكن ذبحا يعني الذي لم يذبح بعد وهذا غالب الصحابة فليذبح على اسم الله فليذبح على اسم الله بمعنى أن هذا آذان بداية وقت الذبح آذان بدا بداية وقت الذبح هذا الحديث من فوائده أولا أولا أن أضاحي الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت تذبح خارج بيوتهم وليس معنى هذا أنه يتقصد الإنسان فعل ذلك لا إذا كان بإمكانه أن يذبح في بيته يفعل ذلك إذا تعذر عليه يذبح خارج البيت إذا ذبح في الأماكن المخططة للذبح كما هو الحال في زماننا هذا هذه التي تسمى بالمثالخ أو بالمذابح وذبح فيها كان كذلك لا حرج في ذلك بالربما قد يكون هذا أفضل من باب أنه أنظف وأطهر ومن باب أن الأمور مهيأة ميسرة للناس يجد من يعينه في تلخها وتقطيعها أو ما إلى ذلك. فالأمر فيه ساعة. الأمر فيه ساعة بمعنى أنه لا يعتذر. معتذر بأن بأنه لا يستطيع أن يذبح ل ضيق بيته قال بيتي ضيق ما نقدسنا نذبح اذبح خارج بيتك اذبح في الأماكن المخصصة للذبح المهم تقرب إلى الله جل وعلا بهذه القربة بالأضحية من فوائده كذلك أن ذبح الأضحية قبل الصلاة في الألف اللام العهد والمقصود بها صلاة العيد قبل الصلاة تكون غير مجزئة وهي شات لحم يتصرف بها صاحبها يتصرف بها صاحبها ما يتصرف بالمباح من الذبائح من فوائده كذلك أنه لا يُعذر الجاهل بوقتها فيها وإذا ذبح قبل وقتها أمكنه أن يتدارك أمره وأن يذبح شاتاً مكانها أما إذا ذبح بعد نهاية وقتها أي بعد خروج وقت الذبح هذا لا يمكنه أن يتدارك ذلك لأن الأضحية لها وقت بداية ووقت نهاية وقت البداية هو بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد وذهب المالكية أنها تكون بعد ذبح الإمام. وهذا لا حجة فيه وفرق الشافعي بين أصحاب البوادي وأصحاب المدن قال أصحاب المدن وقت بداية ذبحهم بعد الصلاة لأنهم يشهدونها وأصحاب البوادي الذين ربما لا يستطيعون شهود هذه الصلاة فإنهم يقدرون لها وقتها يقدرون لها وقتها من ضحى يوم العيد من ضحى يوم العيد فهذا أول وقت ذبح الأضحية واختلف العلماء في نهاية هذا الوقت واختلف العلماء في آخر وقت ذبح الأضحية إلى مذاهب إلى مذاهب أن وقت الأضحية يوم العيد وهذا مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله يوم العيد بمعنى فقط وأيام العيد وخص الأيام دون الليالي خص الأيام دون الليالي بمعنى أن الأضحية لا تكون ليلا ولا تجزئ ليلا عنده بناء على الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في إطلاق اليوم هل يقصد به النهار أو يقصد به النهار والليل وقد ورد هذا في نصوص من كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن اليوم يشمل النهار والليل من مثل قول الله تبارك وتعالى تمدعوا في في دياركم تمدعوا في دا في داركم ثلاثة أيام حسوما ثلاثة أيام تشمل النهار والليل تشمل النهار والليل وورد كذلك في آية أو في آيات أخرى ذكر اليوم والليل في نفس النص وفي هذا قاعدة أن العطف يفيد المغايرة وهذا من مثل قول الله تبارك وتعالى سبع ليال وثمانية أيام سبع ليال وثمانية أيام فعطفا اليوم على الليل دل على المغايرة بمعنى أن اليوم يقصد به النهار والليل هو الليل وهذا متمسك الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا وقال أن المقصود بي اليوم هو النهار فلا تجزئوا ليلا والصحيح خلاف ذلك لأن اليوم في أصله عند إطلاقه يشمل الليل والنهار وبالتالي يجزئ ذبحها في وقتها في وقتها نهارا أو ليلة والمذهب الثالث أو الثاني من قال بأن آخر وقتها هو اليوم الثاني من أيام التشريق وهذا المشهور من مذهب الحنابلة أن آخر وقتها مغرب اليوم الثاني من أيام التشريق والقول الثالث وهو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن وقتها يمتد يوم العيد وأيام التشريق وأيام التشريق كلها إلى ثالث يوم من أيام التشريق يعني مدتها أربعة أيام وهذه الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى وهي الأيام التي لا يجوز صومها فآخر وقت ذبح الأضحية هو اليوم الثالث مغرب إلى مغرب اليوم الثالث أو اليوم الأخير من أيام التشريف ومذهب رابع ضعيف وبعيد أن, أيام أن وقت ذبح الأضحية يمتد إلى آخر يوم من أيام شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام شهر ذي الحجة الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة أن وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد يوم العيد إلى آخر إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق سواء ذبح بليل أو نهار أجزاءه ذلك والإشكال عند الكثير من الناس أنه ربما في اليوم الأول لا يجدون وهذا يقع في بعض الأحيان لا يجدون ما يضحون به الغنم نفذت في السوق وهذا لجهلهم بالحكم ال توقيت الحكم ولجهلهم كذلك بجنس الأضحية وأنها تجوز من الماعز كما تجوز من الضأن وأنها تجوز من البقر كما تجوز من الغنم وأنها تجوز من الإبل هذه كلها بهيمة الأنعام التي تجوز فيها أو بها الأضحية ولكن ربما لجهلهم بمثل هذه الأحكام يتركون هذه القربة لله تبارك وتعالى طيب ذكرنا من فوائد الحديث كذلك نهاية وقته ها في الحديث كذلك في الحديث كذلك دليل على وجوب التسمية على الذبيحة فليذبح على اسم الله ثم قال الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكثيرة التي لا تنقي رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث حكم كذلك من الأحكام المتعلقة ب ما يجزئ من الأضحية وهذا متعلق بصفتها وهذا متعلق بصفتها وقد مر معنا أول حديث من أحاديث هذا الباب الأكمل في الأضحية والأكمل والأفضل من حيث الجنس ومن حيث ومن حيث ومن حيث الصفك ذلك أو من حيث الصفك ذلك من حيث الجنس ما ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام الغنم ووقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك هل الأفضل البقر أم الغنم أم الإبل وهي الأنواع التي تجوز في الأضاحي ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن الأفضل والأكمل الغنى وفي صفته كذلك الأفضل هو الثمين الثمين الثمين يعني الغالي في سعره والثمين كلما كان أعظم كلما كان أفضل كلما كان أفضل وهذا للحديث الذي مر معنا. حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث في بيان الإجزاء يعني عندنا أمور ثلاثة عندنا الأفضل والأكمل وعندنا المجزئ وعندنا المجزئ وعندنا المحظور الغير مجزئ المحظور الغير مجزئ المجزئ الذي يُجْزِئ هو ما كان من هذه الأنواع من بهيمة الأنعام السالم من هذه العيوب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيوبًا أربعًا وهذه العيوب هي الثابتة الصحيحة التي دل عليها هذا الحديث وغيره في معناه في الصحيح وردت أحاديث أخرى في عيوب أخرى لم يفرح سندها العلماء في هذه الأربعة اختلفوا هل أن العيوب محصورة فيها أم أن ما كان أشد منها من باب أولى ذهب الظاهرية إلى أن العيوب محصورة في هذه الأربعة وينبغي التقيد بها من غير الزيادة ولا نقصان بمعنى أن العوراء والعوراء الفاقدة لعين واحدة البين عورها يعني تكون مطموصة عينها لو كانت سليمة العين ولكن مبصرة بواحدة وغير مبصرة بالثانية هذه لا يشملها هذا الحديث لأن عورها غير بين غير بين والنبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء البين عورها العمياء العمياء المطموسة العينين لم يرد ذكرها في الحديث هل تكون غير مجزئة من باب أولى أم لا لا شك أنها غير مجزئة من باب أولى وهذا قول جماهير أهل العلم وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح الظاهرية بناء على أصلهم بعدم اعتماد القياس كدليل من الأدلة الشرعية لم يقولوا بهذا وهذا قول مرجوح وما قيل في العور والعمى يقال في غيرها من العيوب العرجاء أو المريضة البين مرضها هذا وصف عام هذا وصف عام العرجاء البين ضلعها المقطوعة الرجلين مثلا هذه ليست عرجاء مقطوعة الرجلين لا تجوز من باب أو وكذلك الكثيرة أو الهزيلة جاء في رواية أخرى التي لا تنقي أي لا مخ في عظامها وهذا لشدة نحافتها وضعفها أن مخ عظامها أن عظامها فارغ من مخه لشدة من فوائد هذا الحديث أولاً خطا, خطأ. صحيح كيف الكثيرة الله يديك الكسي... الكثيرة الكثيرة بمعنى الهزيلة الكثيرة بمعنى الهزيلة هذه من أخطاء المطبعية وإيش من طبع هذه اللي عندك؟ هي مكتسبة هذا لدارين الألباني، هاه؟ شوف يعني هذا من ما عليه شيء هذا ذا يرجع للأصل، أرجع إلى ال... إلى منارة الحديث للسنن أو المسند وصحي بن حذاء تتأكد من ذلك. من فوائد هذا الحديث أولاً؟ أن الأضحية لا تجزئ إلا إذا سلمت من هذه العيوب بمعنى أن هذه العيوب مانعة مانعة من صحة الأضحية لا تكون الأضحية صحيحة هذه العيوب هي هذه الأربع العوراء البين عورها العوراء البين عورها التي ترى بعين واحدة وليس هذا فحسب بل التي طمثت عين من عينيها واحدة حتى تكون حتى يكون عورها بيّن والمريضة البجن مرضها سواء كان من المرض الظاهر أو الغير ظاهر المرض الظاهر مثلا كأن يكون مرض يظهر على جلد البهيمة كالجرب أو غيره من الأنواع الظاهرة أو أن يكون مرض لا يظهر على جسمها ولكن يظهر عليها يظهر عليها من خلال من خلال ما قد تتصرف به مثلاً يظهر أنها بعض بعض الحيوان مثلاً يصاب بعدم التوازن في حركته وليس بأعرض يعني سبب ذلك ليس عرج في ساقيه بل ربما لمرض في مخه أو في عقله يفقد توازنه في سيره هذا مرض بين هذا مرض بين عير من العيوب أو قال والعرجاء البين ضلعها العرجاء العرجاء التي أصيبت في إحدى ساقيها سواء خلقة قال أهل العلم أو سواء أو سواء لحادث تعرضت له كلاهما واحد في الحكم خلقة مثلا خلقت عرجاء عندها ساق أكثر من ساق أو عندها ساق غير مستقيمة إذا إذا مشت مع أقرانها أو قريناتها ظهر إعوجاج سيرها يعني أنها لا تمشي كسائر القطيع. ولذا قالنا بسرسلم البين ضلعها تضلع في سيرها أو سواء تعرضت لحادث سواء تعرضت لحادث يعني خلقت سليمة وتعرضت لحادث بعد ذلك أدى إلى إصابتها بهذا العرج والكثيرة الكثيرة هي الهزيلة الضعيفة البنية إلى درجة أن هذا يظهر من جسمها يظهر من جسمها هزيلة نحيفة لا مخ في عظامها هذه كذلك لا تجزئ في الأضاحي من فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن هذه العيوب يقاس عليها ما هو أشد منها يقاس عليها ما هو أشد منها في عدم في عدم إجتاء الأضحية كالعمياء كالعمياء التي هي أشد من العورات وكقطيعة الساقين يسمونها القطيعة. أشد من العرجاء وهكذا خلافاً, خلافاً للظاهرية الذين قالوا أنه يقتصر على هذه الأربع يعني عند الظاهرية العمياء يجوز أن يضحى بها وكذلك قطعت الرجلين أو ما إلى ذلك إذا قلنا أن هذه العيوب الأربعة هي المانعة هي المانعة من الإجزاء في الأضحية يصبح الأصل, الأصل في الأضحية الإجزاء الأصل في الأضحية الإجزاء كيفما كان والخروج عن هذا الأصل بالدليل بالدليل بمعنى من يقول أن شات أو أضحية لا تجزئ بسبب مثلا عيب فيها غير هذه العيوب كأشيات المقطوعة الخصية كأشيات المقطوعة الخصية وهذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها لا شك احنا بكرنا أنه الأكمل الأكمل السلامة السلامة من كل العيوب المذكورة والغير مذكورة والسلام كذلك في قوتي في قوتها وأنها أعظم من غيرها وهذا الذي كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام والإجزاء والإجزاء يعني لا شك أنه أدنى من هذا وهذا يدخل فيه جائز أم محرم يقال جاهزة أم محرمة فالأصل الجواز ومن يدعي التحريم مطالب بالدليل كمثلا المقطوعة الخصية المقطوعة الخصية من قال بأنها غير مجزئة مطالب بالدليل على هذا المنع ولا دليل ولا دليل مع أنه غالب أهل العلم يقولوا بعدم الإجزاء وقد جاءت فتوى اللجنة الدائمة في هذا يعني بعدم إجزاء مقطوعة الخصية ولكن هذا على خلاف الأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى من فوائد هذا الحديث أن الحديث دليل على أصل من الأصول الذي دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيب الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب ولا تيمم الخبيث منه تنفقون قال الله جل وعلا إذا أراد أراد المؤمن أن ينفق شيئا لله عز وجل ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى لا يعمد إلى الشيء الحقير والدنيء والشيء المعيق لينفقه لله تبارك وتعالى العكس الواجب على الإنسان أن ينفق أغلى وأثما ما عنده تعظيما لربه جل وعلا كيف لا وربك تبارك وتعالى هو الذي أعطاك وأنعم عليك بهذه النعم تبخل على ربك جل وعلا إذا أردت أن تنفق لله جل وعلا أنفقت المعيب من الأضاحي أو من الهدي أو تعمدت البحث عن الرخيص أو ما إلى ذلك هذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا الأدب مع الله تبارك وتعالى أن يكون حرص المؤمن دائما وابدا في تقربه من ربه جل وعلا أن يعمد إلى الأكمل والأفضل أن يعمد إلى الأكمل والأفضل لعل الله جل وعلا يرفع من درجته ويعلي من قدره عنده إضافة إلى عظيم الأجر الذي يحصله العبد بذلك ففي قضية الأضحية الإجزاء مرتبة والأكمل والأفضل مرتبة أعلى فوق هذه المرتبة لا شك أن من ضحى بالأول يعني بقدر الإجزاء بقدر الإجزاء الإجزاء في السم والاجزاء في السلامة من العيوب شوف بعض بعض الغنم شياح لا الحمد لله الغنم تاعنا ما شاء الله تبارك الله يعني من النوع الطيب وهذا من فضل الله علينا يعني في في في قوته وفي جماله وفي بعض البلاد وربما هذا يرجع ل الناس وطبيعة المرعى وطبع بعض الناس هم مفعّف تجد ال أغنام ضعيفة الغنم الصومالي مثلا الغنم الصومالي لو لو الظن أظن أنه من من هال من صغار الغنم عندنا أول ما يولد صغير لا لحم فيه لا تكاد تجد فيه لحما لو وبعض ربما ما يزن حتى خمسة كيلو هذا من شيعهم من غنمهم ولكن إذا كنت في هذا مثلا يكون في قضية الهدي قضية الهدي في ميناء أو في مكة تكون أنواع الأغنام كلها تجد من الأصralي للسوداني للصومالي للنجدي الجزائري غير موجود كلها موجودة وانت اختار احنا فيه بعض من يبخل على الله جل وعلا شوف الأرخص بل احنا الحجاج انتعنا يقدموا الـ الـ الـ الـ الـ الإفراد في الحج على التمتع اللي هو, هو الأفضل والأكمل بل قال بعضهم هو الواجب لأجل عدم ذبح الهدي ويتحمل عشرين يوم شهر هو بالإحرام إذا صليت أمامه حابة تفر والله العظيم لأجل هذا فقط يبخلون على أنفسهم أو يبخلون على ربهم جل وعلا لا لا يقدم هديا وإذا جاء اشترى من من من من العفش والثياب ما حل منه وما حرم هذا فيديوهات هذا ألبس صلى الله عز وجل العفو العافية وأمور كثيرة من هذا القبيل فالواجب فالواجب على المسلم أن يكون حريصا على أن يقدم لربه تبارك وتعالى الأكمل والأفضل الأكمل والأفضل اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قال الحافظ عليه رحمة الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسن إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن رواه مسلم هذا الحديث وإن رواه الإمام مسلم في صحيحه إلا أن فيه إشكال في اسناده لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن طريق أو من غير طريق الليت بن سعد وهذه الرواية عند علماء الحديث رواية ضعيفة وهذا إذا لم يصرح أبو الزبير بالسماع منه يعني أبو الزبير مدلس في روايته عن جابل فإذا روى حديثا بالعنعنى هذا عند علماء الحديث لا يكون في حكم الصحيح لا يكون في حكم الصحيح وهذا منه وهذا منه فهذا الحديث فيه هذه الإشكالية في إثناده وإن كان رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله الحكم الذي في هذا الحديث هو في سن ما يضحى به في سن ما يضحى به سن هذه الاضحيه سواء كانت من الغنم أو كانت من او كانت من من غير من غيره من البقر أو من الإبل قال لا تذبحوا إلا مسنه وهذا يدل كذلك على عدم الإجزاء دون المسن لا يجزئ في الاضحيه والمسنة هي الثانية هي الثانية في في الغنم في الغنم التي ختمت السنتين التي ختمت السنتين وفي الإبل التي ختمت الخمس سنوات وفي البقر التي ختمت ها؟ نعم ثلاث سنوات التي ختمت الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، يعني لا تجزء إلا المسنة الثانية من هذه الأصناف أو الأنواع. ثم قال إلا أن يعسر عليكم، إلا أن يعسر عليكم بمعنى أن يعسر عليكم ماديا. لا تقدرون على مسن لا تقدرون على مسن فقال عليك فقال فتذبح جذعة من الضأن جذعة من الضأن والجذع من الضأن ما ختم السنة وخلاف بين أهل العلم في هذا في تحديد الجذع من الغنم الجمهور على أنه ما ختم السنة وقال بعضهم ما ختم الستة أشهر ما ختم الستة أشهر والصحيح هو الأول الجذع, الجذع من الغنم ما ختم السنة يعني ودخل في السنة الثانية يكون مجزئاً عند الإعصار والضيق، يعني لم يجد المسلم أو لم يقدر المسلم على أن يضحي بالمسلم من الغنم أو من غيره من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الجذع من غير الضأن وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك قاله كذلك الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى منه كذلك جوازه جواز الجذع من الظئن عند حال الاعسار يعني عند حال عدم الاستطاعة والقدرة. وهذا يعني الفائدة الجديدة يعني ترتيب الحافظ في جمعه لأحاديث هذا الباب يعني في بيان الأحكام المتعلقة بما يجزئ من الأضاحي ما يجزئ في الأضحية في وقتها وما يجزئ في الأضحية في صفتها من سلامتها من العيوب وما يجزئ من الأضحية في سنها في سنها كذلك لأن هذا هذا دليل على أن التعبد لله جل وعلا التعبد لله تبارك وتعالى مبناه على أحكام وهذه الأحكام ينبغي أن تعلم ينبغي أن تعلم بناء على القاعدة أن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته ولا يعبدوا إلا بما شرع ولا يعبدوا إلا بما شرع. ما يجيش إنسان يقول المهم أنني أضحي ما دام أن الأضحياء الذبح لله جل وعلا أنجب ونذبح لله تبارك وتعالى ولا يهمه في وقتها ولا في صفتها ولا في سنها هذا. يعبث في عبادته يعبث في عبادته العبادة هذا الدين مبناه على على العلم النافع والعمل الصالح مبناه على هذين الأصلين علم وعمل والعلم سابق العمل وإمامه لا بد أن يكون قبل ذلك ولهذا واجب على الإنسان أن يتعلم كل حكم من الأحكام يريد أن يتقرب به إلى ربه جل وعلا حتى لا يأتي يوم القيامة إلى ما ظن أنه أعمالاً قدمها لله جل وعلا لا يجد شيئا لأن هذه الأعمال ردت عليه لم يتحقق فيها شرط من شروط القبول وشروط القبول في كل عمل من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا إخلاص النية فيها وموافقة الشرع موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الأول إيمان وإخلاص عمل قلبي والثاني علم علم تعلم للأحكام حتى يقبل منك هذا العمل عند الله جل وعلا سواء ما كان من صلاة أو صيام أو حج أو حتى أضاحي أو ما إلى ذلك بل حتى في المعاملات في بيعك وشرائك إذا لم تتعلم هذه الأحكام وقعت في المحظور من غير أن تدري وأكلت الحرام ووكلت أبنائك وأهلك حرام وأيما لحم نبتة من السحب فالنار أولى به يقول عليه الصلاة والسلام فالواجب على الناس أن يتعلموا دينهم بل الواجب عليهم أن يجعلوا اشتغالهم بالعلم كاشتغالهم بالعبادة بل اشتغالهم بالعلم أشد من اشتغالهم بالعبادة حتى تقبل منهم هذه العبادة والناس ربما يعملون وهذا الفرق بيننا بين المتقدمين والمتأخرين المتقدمون ما كانوا ليعملوا عملا من الأعمال إلا إذا تعلموا حكمه إلا إذا تعلموه أما سمعتم كيف كان هدي الصحابة تعاملهم مع كتاب الله جل وعلا؟ في حفظ القرآن الكريم كيف كانوا يحفظون؟ آه من يجيب؟ كيف كانوا يحفظون؟ آه كانوا يحفظون عشر آيات لا يتجاوزونها لا يتجاوزونها حتى يتعلموا أحكامها ويعملوا بها ثم بعد ذلك ينتقلون إلى عشر آيات أخرى هذا المنهج السليم المنهج المبني على هذين الأطلين علم وعمل والعلم سابق للعمل لا يتجاوزونها حتى يتعلموا أحكامها العلم سابق ثم يعملوا بها لا يحفظون لأجل الحفظ ثم يكون حفظهم حج عليهم يوم القيامة يكون حفظهم حج عليهم يوم القيامة كم من حفظت القرآن اليوم يحفظون هذا الكتاب عن ظهر قلب يحفظونه بروايات عدة يعني حفظهم للقرآن ما كان حتى على عهد الصحابة الصحابة كان الواحد فيهم يحفظ القرآن بالرواية التي حفظ إياها حتى أن فاروق هذه الأمة قرأ أو صلى وراء صحابي قرأ بقراءة لم يعرفها أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ هذا الصحابي أظنه زيد قال هكذا أنزلت ولما قرأ عمر قال هكذا أنزلت يحفظون القرآن ويحفظونه بالروايات وبعضهم يقرأ حتى بالناس صلاة تراويح يقرأ لك عشر روايات اليوم تقرأ سيراطة يقرأ لك سيراطة غدا يقرأ لك سيراطة حتى لك صراطة حتى صراطة حتى الأمة دي خلوها في الصلاة مفتوحة ولكن أين؟ منهج الصحابة في قراءتنا في تعاملهم في تعاملنا مع كتاب ربنا جل وعلا فهذه من المسائل المهمة في الحقيقة نستفيدها في كل باب من الأبواب الفقهية التي ندرسها وينبغي علينا أن ندرس هذه الأبواب ما من عام إلا ويأتينا عيد الأضحى إلا ونضحي قربة لله جل وعلا ألا نحرص؟ على أن يكون تقربنا إلى الله جل وعلا بجمعنا للأسباب التي يقبل الله عز وجل بها هذه العبادة أم أن همنا في هذه العبادة التي الكثير منا أخرجها عن معناها ما أصبحت عبادة عندهم عاد يفرخ الدراري ويتباهون بين الجيران ويرضون النسوان الويل له إذا قالت له الزوجة شريهة الخروف واشترى غيره أنت تطيع ربك جل وعلا ولا تطيع هذا وذاك وهذا الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا في عبادتك لربك تبارك وتعالى. ثم بعد هذا قال الحافظ على حديث آخر وهو كذلك ضعيف كسابقه في إسناده وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأن علي رضي الله عنه قال وهذا من أنواع الأحاديث. التي جاءت في العيوب وقلنا أن العلماء ضعفوها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء يعني أن نختار أن نستشرف يعني نختار الشريفة في عينها وفي أذنها الكاملة ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ثرماء أخرجه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وهو ليس كذلك يعني ليس صحيحا بل حديث ضعيف في عيوب ما ورد ذكرها في الحديث السابق ولهذا لا تقوم بها الحجة ولهذا لا تقوم بها الحجة نتوقف عند هذا الحديث و... او الذي بعده حديث علي رضي الله تعالى عنه المتفق عليه وعن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها او ان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليه والله جل وعلا أعلم